وَهَا أَنَذَا عُبَيْدُكَ عَبْدُ سُوءٍ بِبَابِكَ وَاقِفٌ يَا ذَا الْجَلَالِي فَإِنْ عَاقَبْتَ يَا رَبِّ فَإِنْ محق بالعذاب وبالنكال وإن تعفو فعفوك أرتجي ويحسن إن حالي إن عفوت قبيح حالي